تشهد هذه للكافر منع الكفر لكن ما مات على الكفر. هذا ربما يهجه في المبات جاء في انسان مات على كفر نشهد يعني نشهد انه الى اخر لحظه من هذه ما ان مسلم اشهد ان الكفر بهذا قريبه لكن مع هذا نقول الاحتياط ايش ان لا تشهد ان لا تشهد فان شهادتك له بالنار ان كان ليس اهلها لن تؤاخذ وين كان من اهلها هل حاجه الشهاده هو من الناه جهادنا بالشهاده بالنام لكافر على قيد الحياه لا يت... لا تستثنى لا شرط لا احتمال ان يستثنى ان يستثنى وكم من كافر اسلم ان اذا مات على الكفر وين نعلم انه قال يوما ان ذهب لا اله الا الله فهذا ايضا لا نشهد له بالنام ايش احتياطاً ولا؟ احتياطاً ومعلوم أن الحكم الاهتياطي ليس كالحكم المجزون به نعم طيب يقول ومن الشاذب الوسط انتيني طيب ونؤمن بفتنة القبر وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه نؤمن بها حقاً لأن القرآن أشار إليه والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بيانا واضح وفكن القبر ان ليس الانسان مره أخرى ما دينك من نبي ثلاث تساؤل وعليها بنا شيخ الاسلام محمد عبد الوهاب رسالته الصغيره مباركه وهي نصف القيش ثلاث اصول نعم اول اصول ثلاث قال فيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره اسال الله ان يجعلنا واياكم منه يثبتهم بالقول الثابت وهو قول الحق في الحياه الدنيا وفي الاخره قول يثبت في الحياه الله لان في الحياه متعلقه بيثبت يعني الله يثبتهم بالقول الثابت في الحياه يثبتهم في الحياه وهذا احسن من ان نقول انها متعلقه بالثابت ان نقول متعلقه بثبت في الحياه الدنيا وفي الاخره ولهذا كان المؤمن حقا فثبتوا اقدامهم عند جهاد فلا تهزهم ولا ينزل وسيقول المؤمن رب الله ودين الاسلام ونبي محمد واما الكافر والمنافق يقول لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت الحديد ورق واما كافر او المنافق واذا ضغطته ها لجوا وجدته لن طبق على اي شيء منافق منافق سمعت الناس يقولون شيئا فقلته انا منافق المنافق لا يستطيع ان يجيب حتى وان كان يجيب اي بالدنيا باصح عباره فانه في قبر لن يجيب يقول ها ها لا ادري وفكر في قوله ها ها تجد كانه يف... ي... يعلم الشيء ولكن ليس او عجز عن انطق به وهذا يكون اشد حسره مما لو كان لم يعرف تمام جمل لو ضاعط ان افيه كان ذلك اشق عليك مما لو لم تملكها من قبل هل ذكر ذلك هكذا روح العين اذا اراته بعد حصوله صار اشد عليه كافر مما لو لم تدركه اولا ان جميع اليو طيب اذا الذي يظهر ان الذي يسال المؤمن والمنافق الكافر لا يسال ليش لا حد يسال الامتحان انما هو للاختبار والكافر ساق من اصل يعني اشهد ولذلك يوم القيامه هذا حسب وانما تنشر ما لهم ويخذون بها ويقال هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الهلع الله على الظالم لكن لو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبوتا صريحا لا شك فيه ان كان يسال فنقول سمعنا وصدق وامن اما ولاقشريث هكذا سمعت الناس يقولون شيئا فقلت فان ذلك انما يكون جوابا ممن ممن قال ذلك وهو الناك الذي لم يخلي من قلبه ثم المعنى يقتضي الا يوصل الكاف ايضا لان السؤال ليش الاختبار للاختبار والامتحان والكاف ساقط من اصل نعم انسان طالب لا يوجد في كل فيكم تروس الا صفر اص ما نكتبه ولا ما نكتبه ما نكتبه خل يبقى لكن الانسان في احتمال هذا هو الذي يسطر فنسال الله ان يثبتها ويهدينا بالطريق الثالث بالحياء دون اخلاق نعم شيخ بارك الله فيكم الشهاده الثانيه تجوز كان يقال فلان ان مات على هذا توفل ما اعتبارنا وكاف اين هذه كفر هذه لا بس لا بس شيء معلق لكن انا اقول لا هذه لان كانت قد تعلق واسماك انسان ما عرف تعلق فايسنا مبلغها شي حتى لا من كافر الى ما تكافر هل نل عنه لا ما نل لانه ان كان كافرا فقد لعن وان كان غير كافر فقد سلمنا شيخ خديو قال له ليبين ان الذي يفعله مثل الكفر كفر موجب انا اقول كل ما فعله وهذا راجع الى مات على, على هذا الحل اللي عليه فوكافر وهو وكافر ما نردد اقو اذا كان قولنا الان في هذه اذا كان اذا كان قولنا في فلان الذي قتل في المعركه مثلا فلان شهيد على ان هذا اصبح لقد وصف هذا الرجل وليس شهاده منا له بالجنة لا هذا يكسر كل شي فرك الله فيك لا بد ان تشهد او ترضم شهاده الكبستانه وشهد ان يكون من اهل الجنه الشهداء عند ربه لهم اجرهم نور وليتحسبن انه يقضى من سبيل الله ماتوا بالاحيان عند ربهم يزقوم هل يمكن ان تقول فلان شهيد واذا يطلب قال هو من اهل الجنه تقول لا اذا قتلا فقد تنقض وينقض نعم شهيد لو بجنه لما خرج من خزان له انه شهيد يعني لا ان يكون في الجنه ما فيش اذا شئت لو في عينك وكما قلت لكم ما يعني هذا حقيقه الشهاده من هذه الامور ان كان مستحقا لها فهو ما هو اهل لله سواء قولته ام قلته وان لم يكن مستحقا لها هل تضر لمته منه نعم ارفع صوتك انا الجواب على ان بعضنا سوفي لي بعض الكريم دي طيب هذا سؤال مهم ونتعرض له الان بعض العلماء رحمهم الله يقولون ان الامه اذا اتفقت على الثناء على شخص انهم ان جلى يعني انها نصيب والتقوى والايمان فلنا ان نشهد له مثل الامه العظامه يعني سيتي انس التوري اسبر بن عينه وغيرهم من العلماء الذين اتفقت الامه على الثناء عليهم قال انه يجوز ان نشهد له بالجنة نعم واستدل بذلك ابن رسول عليه الصلاة والسلام حين مر جنازة اثنى عليها خير الطالب وجبت وجنازة اخرى اثنى عليها شطن قال وجبت قال يا رسول الله ما وجبت قال اما الاول فاثنيت عليه خيرا فوجبت له الجنة واما الثاني فاثنيت عليه شطنا فوجبت له النار ان تشهد على الله تعالى وان من انتهى الى هذا المذهب شيخ رساني من تيمير لكن عامه المؤلفين في العقائد لا يثقون هذا هذا الثالث وهو الذي اتفقت الام مع على الثاني عليها وقلدته وانا اقول لكم واكرر اي مفائده لي شاهد اسناشر بها وانا بين بين الاثم والسلامه نعم انا الى شيخ الان لهذا الذي اتفقت الام مع على الثاني عليه بانهم الجنه فانك قال بين الاسم والسلام ما هو بين اثم ونيمه لو كان بين اثم ونيمه قلنا نضعهما ارشك بين الاسم بين الاسم والسلام وما ذوهم ان انسان يقتل سوف يرتجح ايش فنقول جانب السلام على جانب على احتمال الاسم فنهنقول هؤلاء ان نشد لهم بالخير وانهم يرجى ان يكونوا مرجعا نعم و و ولكن شهادة لهم الجنة لا توجب الجنة لهم لو لم يكونوا من أهلهم وعدم شهادتنا لهم الجنة لا تمنعوا دقوا لهم الجنة لو كانوا من أهلهم فصل أنا أسلم نعم أقول إيه أفتكم حقاً إذا أجدت لقرأة ويعمل ذلك واما اذا لم تجد قرائن او كانت تخالف الاسناد فلا يعمل بها لو جاءنا اسامه مبال ومراه قائفه من ليس بالصلاه صلى الله عليه وسلم هارط كلمت وكلمني وقال يا فلان انت في ايام كثير يشق عليك قيام صلاه فترك فلا حرج عليك ان تؤخرها حتى تقوم من ماك كن راث الحق فايج حقا نقبل رؤيا ليس قالوا قالوا الشرط قالوا الشرط لكن رؤيته تؤيد بالقرار عنه ولا شرط في الشرط او اي باشر هذه لا مسليه ولهذا ذكروا عن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وتعرفون قصته انه كان جمهوريا الصوت وهو من خطباء الرسول عليه الصلاه والسلام كان جمهوريا الصوت فلما نزل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كما تجاهر بعضكم على بعض ان تحبط اعمالكم وما تعملون ان حبس في بيتك وجلست لم تستطع ان تواجه الناس خوفا من ان يكون عمله قد حفظ وهو لا يشهد ففقد النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله انه منذ ان نزلت هذه الايه وهو في بيتي يق فأرسل إليه رسولا وقال له بشرا إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنه شيء الخوف من الله هو شادر السلام شادر السلام من كان بالله اعرف كان منه اخره بشر بهذه البشره عرش رضي الله عنه حميدا وقتل شهيدا في وقعة اليمام ونشهد له بالجنة لقال الرسول يدخل وتدخل الجنة لكنه لما قتل مر به أحد الجنود وكان عليه درعا فأخذ فسلف درعه ووضعه في طرب الجيش تحت ضرمة ماذا يا أحمد قاله الضرمة ايش الضرمة دوله ن اي ن القدر الملخذه وضع القدر تحت هذا القدر وحوله فرس يستن الفرس الذي يستنطره والذي يرى يرى تحت قوائمه فراه صاحبه له بالماء وافكروا في الصبر قال انه مربي مر او منطلق لا وا اخذ الدر ووضعه تحت برمه في طرف العسكر وحول وفرسا فاستنى هيدا اصبحته فقد اليه ثم اوصاه وصيه الى ابي بكر رضي الله عنه ارسل فما اصهر رضي اخبر القائد فله المهيس بالخبر وذهبوا إلى المكان ووجدوا الدرعا تماماً تحت غرمه حوله فرص نستمر إذن هذه الرؤية أُيدت بإشه؟ بالقرع بالقرع فنُفِلت الوصيحة نفذها أبو بحر قال العلماء ولم يُعلم أن أحداً أوصى بعد موتي ونُفِلت الوصيحة إلا ثابت من قسم شماس الحقيق فإذا دارت القرع على ذلك فلا بحسن كذلك أيضاً طالع بن قيم رحمه الله في كتاب إعلام المرطين قال إن الشيخ الثاني بن تيمية أشكلت عليه مسائل في الفقه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله عنها فأجاب وأفتع وهذه من كرامة الله لبن تيمية رحمه الله من جملة ما يستفتاه فيه قال إنه تعرف تقدم إلى جنائز مستندي عليها وانا اشك في اسلام الميت فقال لهم الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالشرف يا احمد عليك بالشرف يعني اللهم ان كان مؤمنا فتقله هذا الذي ذكر الرسول عليه الصلاه والسلام في المنان لو لا انه يشهد له ما جاءت لابن سننه لقلنا لا يعمل بها الشاهد لذلك قوله في آية اللعام والصامسة أن لعنة الله عليه إيش؟ إن كان لنا الكاذبين وهي تقول أن غضر الله عليها إن كان من الصادقين فدل ذلك على أن تعليق الدعاء بشرط الاستحقاء جائز إن تعالوا إن تعالوا be mm -hmm. سبحانه الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع عم بيسان إلى يوم الدين سبق فأن من عقيدة أهل السنة وجماعة الإيمان بفتنة القضاء وأن الفتنة بمعنى إيش الاختبار والامتحان بحيث يسأل الإنسان عن ربه ودينه ونبيه وذكرنا الدليل من القرآن واثنى اذا كذلك ظاهر قال ونؤمن به ان القدر للمؤمنين هذا من عقيده السنه والجماعه اثبات نعيم القدر ودليله الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم اذكروا الجنه بما كنتم تعملون هذا الذين تلفهم الملائكه طيبين اي طيبين في العقيده الطيبين في العمل يقولون متى يقول حال توفيهم ادخل الجنة بما كنتم تعملون ادخل الجنة بما كنتم تعملون أي في ذلك اليوم فإذا قال قائم يشكل على هذا أن الميت المؤمن يدفن في الأرض فكيف تقول الملاكي ادخل الجنة قلنا لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه يوسع للنسان الميت في قبل نسأل الله يجعلني ويأكد منه وأنه يفتح له باب يا جنة فيأتيه من طوحها ونعيمها ما تقر به عينها وقوله تعالى ادخل الجنة بما كنتم تعملون ألبى هنا للسببية فإن قلت إنها للسببية سلمت وإن قلت إنها للعوض أشكل عليك هذا مع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن يدفل الجنة أحد بعمله لن يدفل الجنة أحد بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة الله وهنا في القرآن الكريم آيات متعددة يقول بما كنتم تعملون اقول ما اسهل الجمع بين هذا الحديث وبين الايه الباء في الايات ايش للسببيه يعني بسبب العمل والبا في الحديث للمعاوضه كما تقول اشتريت منك التوبه بدينها فهي للمعاوضه فلا يمكن احد ان يدخل الجنه كيوان عن عمله ولكن يدخل الجنه بسبب عمله والفرق ظاهر لو ان الله تعالى اراد ان يعوضك والله لا تخسران خسارا مؤكدا لو ما لو لو احصيت ما ان عن الله عليك في نوع من النعم نوع واحد من النعم لكان يستغرق ايش جميعا النفس الذي لا يضايق عليك ولا يتعب ولا يكلف نعمه كبيره عظيمه لا يعرف قدرها الا من ابتلي بضيق النفس هذه النعمه لو ان لو انها ضوبت في العمل عمل كم نسبه عملك للساعات يعني ثلاث ساعات للمهني قد يكون قد يكون اربع او قد يكون خمس وقد يطالب اللسان وقته كله بطاعه الله حق النوم ينام ليستعين به على طاعه الله ويريح جسمه ويعطي نفسه حقها وبهذا يكون النوم ايش؟ عباده يعني الحقيقي الموفق يستطيع ان يجعل جميع اوقاته وحركاته وسكناته جميعها عباده يستقي ان اكل نوى بذلك التنعم بكرم الله وبفضل الله والله تعالى يقدر من عبده اذا انعم عليه نعمه ان يراه تراه هذا من نعمته عليه يس ينم باكله وطعامه وشرابه باكله وشرابه اتقوى على طاعته صادق صادق قال دي ولا لا ينم بذلك القيام بواجب النفس لانه سان يجب عليه ان ان يراعي نفسه حتى انه اذا جاع وخاف الموت واجب حكم الاكل يجب عليه الاكل وجوبا فإن قال لا ما يجب أن يقول أنا أنا صابنا على الموت إني خاله ما يصير يجب أن تأكل واضح إذن تأكل لتؤدي النفس النفس حقا صار, صار أكلك الآن اللباس تلبس ثور لتسترمع عورتك وليت ننعام به بالوقايح من الفرض او الحر وجعكم الله وجعلكم سرابيله يقيكم الحر وسرابيله يقيكم باس الى اخره المهم يا اخواني والله فوت علينا اشياء كثيره تضيع علينا كل بسبب الغفله عن النيه والا فلاستخدمنا النيه لكانت كل حركاتنا وسكناتنا ايش جهادا مثاب عليه اقول لو ان احدًا قابل نعمه الله نوع واحد من نعم الله عليك بعملك الصالح ها يستغرق كله ثم نقول كما قال الله عز وجل قال ان التوفيق للشكر معنى يستوجب الشكر لان كثير من الناس كرموا الشكر فاذا انعم الله عليك توفقت الشكر النعمه واستعمالها في طاعه مولاك فهذه نعمه تحتاج إلى شكر وفي هذا يقول الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف قلوء الشكر إلا بفضله وإن طارت الأجيام واتصل عنه إذن ألبى في قول بما, بما كنت أعملون إيش للسببية لأن الحوام ها إيش للسببية نريد يا جماعه اريد ان اكتب اي انا فاهم هل نعيد ولا لا طيب طيب نعيد العرب يطي في الشاعد ييتلو عليهم 50 بيت وينصرف ويحفظونه جميعا فانتازرا بيتين يقول اذا كان شكري نعمه الله اذا كان شكري نعمه الله نعمه علي له في مثلها يجب الشكر اكتب لك اكتب ما ورقه هذه ورقه عليه له في مثلها يجب الشكر اكتب واعطيني اياها عشان كتابتك عربيه ولا ايش هي هه روسيه اعطني حط باللغتين عشان نشوف طيب اسمع إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر هذا الشيطة الثاني. ش... الثانية هذا الشيطة الثانية فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله هذا الشيطة الأول وإن طالت الايام واتصل العمر ها كتبت واش كتبت خلاص ما شاء الله اش هي بقول الشكر الا بفضله وان طالت الايام واتصل العمر بس انا لا في قواعد ممكن تلاحظوها عليها بارك الله فيك طيب اذا ننتقل الى الفقره الثانيه ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين نؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين بقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه تواسي ايديه اي ملائكه الملائكه الذين نزلوا لقبض ارواحهم هؤلاء في غمرات الموت اي في السكرات التي تغمرهم يعني لو ترى هؤلاء درا ايه امرا عجبا ف فالجواب لو ايش محذوف ويحذف بمثل هذا ليذهب الذهن كل مذهب في تقدير في اذا الظالمون في غمرات الظالمون هنا المراد به الكتاب الكافرين المراد بهم كافرون لقوله تعالى والكافرون هم الظالمون والملائكة باسطوا أيديها مادوها أخرجوا أنفسكم سبحان الله هذا يدل على أنهم شحيكون جدا في نفوسهم ولا يودون أن تخرج نفوسهم لأنهم والعياذ بالله يبشرون في غضب من الله وعقاب من الله فتنفر النفس فتفرق في الجسد هربا مما أنذرت به فيقول اخرجوا انفسكم اعطونا اياها وتصور هذا المشهد وكانها اولئك لا يريدون ان يعطوا انفسهم للملائكه ثم قال اليوم تجزون عذاب الهون اليوم هنا عند أل اهل الحضور اليوم ان يوم ياتوا جاءت الملائكه لقضى ارواحهم تجزون عذاب الهون اي عذاب الذل بما كنتم تقولون على الله غير حق و و وكنتم على ياتي تستكبرون بسببين الكبر على الله والاستكبار عن عباده الله وجد هنا للسببين هذا هذان دليلان من القران على نعيم القبر وعلى عذاب القبر وهناك دليل ان السنه قد تواترت بذلك تواترا لا نظير له كل مسلم يقول في كل صلاه اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لامر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك اذا فعذاب القبر متواتر تواترا لا لا نظير له يعني جميع الاحاديث الوارده في التواتر لا يمكن ان تكون كك احديث عذاب القبر لان عذاب القبر كل الناس يقولونه يعني يشبه ان يكون التواتر القران الذي اقوال صغير وكبير كل انسان يقف في صلاته او البلاء من عذاب جهنم ومن عذاب القبر يقول والاحاديث بهذا كثيره معلومه فعل المؤمن ان يؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنه من هذه الامور الغيبيه حتى يكون من المؤمنين حقا من المؤمنون الذين يؤمنون ايش بالغيب وان لا نعرضها بما نشهد في الدنيا يعني بعض الناس والعياذ بالله أنكر عذاب القبر وأنكر فتنة القبر وقال كيف يكون هذا نحن نحفر القبر ثاني يوم أو أول يوم نجد أن القبر هو هو لم يوسع ولس فيه آثار عذاب ونجد أن البدن كذلك لم يتغير وكيف يقعد النساء في قبره وهو قد وضع عليه اللبن وما أشف ذلك من الأمور يا كل شيء امور بالامور الاخره بامور الدنيا هؤلاء ليس المؤمنين هؤلاء لا يؤمنون الا بما يشاهدون فليس المؤمن بالغايب المؤمن بالغيب ينقول فيما اخبر الله به ورسوله حقا حقا حقا هالمون لكن هؤلاء والعيا بالله قوم ملحدون يدعون الا بما يشهدون فنقول نحن لا معارض هذا بما نشاهد في الدنيا لان امور الاخره من امور نعم لا, لا تقارن بامور الدنيا لظهور الفرق والفرق ظاهر على ان نقول لهؤلاء اليس الواحد منكم في منامه يرى في الرؤيا انه قزار استقطاع وانه قد وصل البلد الفلان وانه جلس وانه قال وهو هذا الفراش لم يتغير حتى لحافه لم, ي... لم يسقط عن ظهر ومع ذلك يرى شيء كثير مع ان تعلق البدن الروح بالبدن في المنام اقوى من تعلق الروح بالبدن بعد بعد الموت فاذا كان هذا للروح في حال الوفاه الصغرى فما بالك بالحياه الكبرى فيقصد بالنيته الكبرى فالمهم يا اخواني انه يجب علينا فيما يتعلق بأمر الاخره ان ايش ان نؤمن ونسلم ولا نقول كيف ولما يوم القيامه الناس في صعيد واحد ترى المؤمنين يسامون مين قاعد ايش بيناجيهم ربنا والكافرون في ظلم ليسا جنه والم والمقام واحد واحد والزمن واحد لكن امور الاخره لا تقاس ابدا بامور الدنيا ولهذا قال بظهور الفرق الكبير بينهما والله المستعان وهذا هو الفرق بين المؤمن حقا والمكفر والمتردد والممكن والمتردد المؤمن يقول سمعنا وصدقنا وامنا وهذا حق ولا اشكال فيه والملحد يتردد او ممكن انت الوقت طيب فصل ونؤمن بالقدر خيره وشره وهو تقرير الله تعالى من الكائنات حسب ما سبق به علمه واخترته حكمته نؤمن بالقدر خيره وشره لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل الإيمان عن تؤمنه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه الخمسة والحمد لله كلها تكلمنا عليه كلها سبقته باقي السادس وهو الايمان بالقدر خيره وشره الايمان بالقدر واجب لانه من الايمان بالله و وقوله خيره وشره القدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى للكائنات حسب ما تقتضيه حكمته ويقتضيه علمه فالمقدير الخير هو الله والمقدم للشر هو الله انتبه كل ما فيكم من خير وشر ونعم وبلاء وفقر وغنى وعز وذل وكفر وايمان كله من الله من الله عز وجل ما في شيء خرج عن ملكه لكن يبقى النظر كيف يكون الشر من الله نقول لنا ان يكون شر من الله لكنه ليس إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الستاح والشر ليس إليك وانتبه للفرق الدقيق بين قولك الشر من الله والشر ليس إلى الله الشر من الله يعني أن هذه الشرور التي اقتزى الله عز وجل شرور خلقها من؟ الله الحريق الذي يترك امواله وامته شر, شر. خلقته الله العواصف المدمره خلقها الله الفيضانات المضرقه خلقها الله الاوبئه المهلكه خلقه الله وكلها شر المعاصي والكفر والاذهار والتطافه بين المؤمن والكفار شر لكن خلقه من الله الله طيب اذا كل شيء من الله لكن الشر ليس اليه بمعنى ان هذا الشر الكاينه المخلوق ليس ليس شررا بالنسبه لفعل الله ليس شررا بالنسبه لفعل الله ليش لان الله تعالى لا يقدره الا لحكمه فاذا كان تقديره لحكمه كان خيرا بالنسبه للغايه الحميده واضح يا اخوان واضح الانسان قد يصاب بمرض يتاذى ويتضيق ويشق عليه لكن هذا المرض ربما يكون سببا في استقامته اليس كذلك كثير من الناس استقاموا هنا بتره ببلاء حججني رجل انه كان من اشد الناس حادا لا يصلي ولا يتحاشى عن الزنا ولا عن المخدرات ولا عن الخمر سبحان الله فاسد بمعنى الكلمه فمات ابوه مات ابوه اللي كان عاجزا عن تربيته مات ابوه يا رب سبحان الله لما مات ابي عرفت المصيبه اامن آمن سبحان الله العظيم آمن لانه اره الله عز وجل آمن واستقام وصار الى ان حدثني من الملتزمين الذين نشهد لهم بالخير اذا هذه المصيبه التي حصلت في فقدي ابي صارت خير له صارت خير له صارت خير له كذلك الانسان يصاب بالمرض بعد الصحه لا يمكن ان يعرف قدر الصحه تماما حتى يصاب بالمرض ابدا انت الان والحمد لله تتنفس بسهوله تتكلم بسهوله تاتي تقضي هجرك بسهوله لكن لو اصبت بعائق بضيق نفس اردت قدر نعمه الله عليك بالنفس او لا نعم لو لو اصبت بحبس الجول عرفت قدره لمتدح عليك بصوره اخراج لو اصبت بثلاث البول عكس الحبس ايش عرفت نعمة, نعمه الله عليك بالقدره على حبسه اذا الشرور التي تكون في مقدره الله ليست شرا بالنسبه لفعل الله بالنسبه لفاعل ذا فعل الله كله خير والشر كله مسؤول عنه انتبه للفرق الدقيق حتى لا يشكك عليك قول رسول تؤمن بالقدر خيره وشره اذا تؤمن بالقدر اي تؤمن بالمقدور خيره وشره اما القدر الذي هو تقدي رب عز وجل فوالله انه كله انه كله خير كل خير طيب وجود الشيطان خير نعم نعم ماشي خير نعم نعم لولا وجود الشيطان ما عرفنا قد الطاعت لان الذي يجاهد ان على الطاعات هو الشيطان والذي يوسوس لنا بالمعاصي والشيطان ولا نعرف قدر النعمة اللي في ذلك لولا الشيطان ما كان هناك كف ولا ولم يستقيم الجهاد ولا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمجرد الافعال السباع وجودها حقيقي ولا لا نعم لكن هي شر لكن وجودها لا تعرب بذلك قدر ما اطلع عليه الافعى ماهيه بالنسبه للبعير لا شيء الافعى قول بعير وايش النسب بينهما لا شيء الافعى كدين للبعير كدين للبعير وما ذلك الافعى لو تمسك كتل اهلكت البعير تاتي اليك منقاده بكل سهوله الصبي الصغير الذي اقل من ساق البعير يقودها بكل سهوله يبرقها ويحمل عليها ويركبها وهي تتجرب تكون تتجرب يا تايه الطعام تايه الطعام ما على باله ابدا بهذا تعرف قلت رسول الله عز وجل ورحمه وحكمته واشياء كثيره يقولوا شرقا لكن المهم ان نؤمن بان كل ما وقع في السماوات او في الارض فانه من الله بايش بتقديلا الزواج من خير او شر تؤمن بقدر خير وشر المعاصي بتقديلا الله فهمتم العجب ان المعتزله الذين ينزهون الله عز وجل يقولون المعاصي من فعل العدو لا سم الله وقال قائله مره سبحان من تنزه عن الفحشاء سبحان من تنزه عن الفحشاء كلمه رحمها الرحمه وباطنها العذاب انت لا قلت سبحان الله العظيم سبحان من تنزه عن الفحشاء لانه ذهب قال في كتابه قل ان الله لا يمرق شيئا فقال اسبحان من تنزه عن البشر يريد ان الذي نزهني ليس بتقدير الله فقال له السل سبحان من لا يكون في ملكه الا ما يشاء فصنموا اولاد خصم يعني أو لا كده قلت المعاصي من مخلوقات الله صار في ملك الله نادر ي وصار من كل شيء حاصل لا لم يعم كل شيء طيب انت الوقت نعم نعم قل ما لله من رب وهو تقي الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه اذا الله عز وجل عالم بكل شيء حتى الذي لم يط هو عالم به لكن هنا اشكالك قال الله تعالى: "وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ" وقال تعالى: "أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ" هاتان الآيتان وأمثالهما تقتضيان تجدد علم الله عز وجل ونحن نقول إن علم الله الأزلي ثابت فكيف مشيف عنها عن عن هذه الايات نقول الجواب عن هذه الايات من وجهين الوجه الاول ان علمه بها بعد وقوعها علم علم في وقوعها وعلمه بها قبل وقوعها علم بانها ستقع وبينهما فرق فأنا مثلا عندما أعرف أنه سيؤذن الضفر الساعة الثانية وعشر من تقارب هذا علم به قبل وقوعه فإذا أذن في هذا الوقت فهذا علم ليس متجددا لأنه سبق أن يعلم بذلك لكنه علم به بعد وقوعه فعلم الله بالكائنات قبل وقوعها علم بأنها ستقى وعلمه بها بعد وقوعها علم بأنها ستقى واقع. هذا واحد الوجه الثامن وهو أسد أن نقول علم الله بها قبل وقوعها علم لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب وعلمه بعد وقوعها هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب وعلى هذا فقوله حتى نعلم أي علما يترتب عليه من شيء الثواب والعقاب <تصفيق> لأن العلم الأول لا ترتب لي ثواب ولا عقاب لأن هذا المبتلل لم يوجد أصلا لم يوجد إن الله علم أن العاصل سيعمل هذه المعصية قبل, قبل كل شيء علم أزل لا يزال في نفس الله عز وجل قبل أن يخلق هذا المخلوق الذي عاصل الله لكن علمه بعد المعصية <تصفيق> هو العلم الذي يترتب عليه ايش توابل العقاب قلنا ذلك لان الله تعالى قال في كتابه انم ترى ان الله يعلم ما في السماء والارض ان ذلك في كتاب ان ذلك على الله يصنع نعم هذا القدر انه الى بان الله تعالى قدر كل شيء حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته انتبهوا الى الجنه الثانيه اقتدرت حكمته والحكمه هو وضع الاشياء في مواضع اعلم ان كل شيء يرى من الكائنات وان كل شيء يحكم الله به من المشروعات اعلم انه على وفق الحكمه واذا امنت بذلك فانك سوف تعلم ان الواقع شرعا او الواقع قدرا لا اعتراض عليه بوجه من الوجوه يجب اخذ هذا لان الانسان بقصور علمه قد يتراءى له ان هذا الشيء مخالف للحكم قد يتراءى له ان هذا الشيء مخالف للحكم نقول انه اذا تراءى لك ان هذا الشيء موافق للحكم مخالف للحكم فتتهم نفسك ايش رايك اتهم برأي لأن الذي قدره أو شرعه هو الله عز وجل وهو أحكم من الحاكمين فلا يمكن أن يمتز شيء من الكائنات أو شيء من المشروعات إلا وهو على وفق الحكمة ولذلك يجب أن نسلم للشرق ونستسلم لقدمه واجب لو لم نحن ذلك نعرضين بالله ربه الذي يضر الله ربا هو الذي يسلم شرعه ويستسلم لقدره ويقول لا شك أن هذا بحكمة عظيمة إما أن أعلمها الآن وإما أن أعلمها بعد الآن ولهذا نطلب لكم مثلا صريح الإنسان يريد شيئا من الأشياء أحيانا ثم يجد مغانب تمنعه من فعله أو مقتضيات تقتضي أن يفعل غيره فتجد يندم ويتقدر واذا بالامر يكون الخيره في مقدر الله يعلم انه لو فعل الامر على ما قدره هو سوف ينعكس عليه لكن الله قدر الامر على خلاف ما نريد لحكمه وهي من مصلحه العباد ولا اتي هنا قول ذلك في يومياتكم او في شهوركم او في سنواتكم او في اعمالكم او ان قامكم شيء من ذلك واقع واقع انا واحجز بالانفس احيانا اريد شيئا واصر عليه واذا لم يتيسر لي ندمت ثم اذا بالامر تكون الخيره فيما فيما لم ارده بل فيما جرى انسان مثلا نقل في وظيفته من بلد الى اخر تجري تكدر وكيف اذهب عن اصحابي الذين كنت معهم الى بلد لا اعرفه ثم يقدر له في هذا البلد